أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا سورة قاف صفحة خمسمائة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب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 أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باتقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج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 ألقيا في جهنم كل كفار عنيد منع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أضغيته ولكن كان في ضلال بعيد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 فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وإذبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان غريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن نعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد قاف من الحروف التي تقدمت تكلمنا عليها كثيرا والقرآن المجيد قسم يقسم الله بالقرآن والقرآن المجيد يعني كأن الله قال أقسم بالقرآن المجيد وفي الإقسام بالقران بيان لعظمة القرآن لأن الإنسان يقسم بالشيء يعني لأن المقسم يقسم بالشيء الأشياء العظيم حين يقسم الله بف يدل على يعني على مكانة كبيرة للقرآن والقرآن المجيد كلمة مجيد قالوا هذه فيه الخير الكثير من المجد هو العظمة وأصل الكلمة المجد هو الكثرة فيش تنفيه في الخير الكثير لمن أراد أن ياخذ منه بل عجبوا هنا قال قلنا والقران المجيد يعني اقسموا بالقرآن المجيد ايش يقسم على ايش يقسم هنا الجواب قالوا محذوف كان بيقول الله أقسموا لتبعثنا لأنه يظهر لنا من السياق أننا لا يشال الكلام فيه فقال بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وك يعني منذر منذر يعني مخوف مخوف شيء في المستقبل حين يبعثوا وهم ينكروا البعث فقال الله لا لتبعثنا قال بل عجبوا بقينا في كيف الإضراب اقسم بالقران المجيد لا تبعثنا بل عجبوا ان جاءهم قال كان المعنى أن الله يقسم بالقرآن المجيد الذي بعثنا ما رضيوا أنكروا أنكروا بل عجبوا ما لا انكروا بس قال بل يعجبوا بل بيتعجبوا ما هو ينكروا البعث بس بل كيف ان يجيء رسول منهم يعني هو يعني فرد من أفرادهم يجي هو الرسول بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال كافرون هذا شيء عجيب يعني ما هم أبلا أنكروا البعثوا بس بس عجبوا كيف ان هذا يكون نبي وهو واحد منهم لكن ما هو؟ مع أنه هو الموافق للفطرة والشيء الطبيعي أنه يكون منهم لأن الإنسان يعني لأن إذا هو منهم يجوا أقرب لهم يفهموا يفهمهم ويفهموا ويكون يعني وجوهم عارفين الله عارفين الأخلاقه وعارفين يعني معاملته وعارفين الصدقه وعارفين الوفاءه ونبله فهذا المفروض الله بختار من أحسن الناس بيجوا عارفه الا ما مسافر جل من واحد ما قد يعرفه فهني حتى اللغة يقترب إلى التفاهم يجوا فرد من نفس من ال... من بينهم بيقول الأنسب والمثل لأش... ل... يعني للناس حتى إيش تجيبه يكون واحد منهم اذا كيف تعجبوا إن جاءهم منذر منهم ليش يعني فانا ما ما استنكروا ليش يجي رسول يعني الرسول بيجي رسل لكن ليش با با يجي مننا كان هذا المفروض ان لا ما هو بشر وبس منهم ليش يجي يجي واحد منهم يعني بيقول لهم ما اذا بيننا فهذا المفروض ان يعني يعني هذا غلط انهم يفسروا هذا انت الله بيستنكر عليهم كيف ان كيف يتعجبون يجي واحد منهم مع ان المفروض والموافق للفطره يجي يعني الأنسب يجي لهم يستطيعوا ياخذوا منه والجلي يكون معار يعرف وهو عارف الهم وبكون بينهم علاقة يعني لأنهم عارفين الله بالصدق وبالوفاء وبالامانة بكل خير كان فيه كل صار الخير فإذا مناسب يعني الله بيختار نبي من ال ايه من الامه ذي بي يبعث إليها قلنا لا تبعث لنا والقراميل لا تبعث لنا إيه وين نتكلم أنا بنتكلم مدري كم مرات قال بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب قال ما في منهم أنكروا إن قال الله لا تبعث لنا قال والقرآن المجد لا تبعث لنا أنكروا ولا سدم وما هما بلا أنكروا بس بل يتعجبوا كيف أنه يبعث واحد منهم هذا لا هذا البحث لأن الكلام في السياق فيه قلنا أولا أن يأخذ من قولهم منذر منهم منذر يعني يحذرهم بشيء في المستقبل بعقاب يعني أنه بجي بعد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أفسر كافي يعني هذا شيء عجيب قال يعني أَا إِذَا وكنا وَكُنَّا تُرَابًا نرجع يعني أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تراب نرجع ها قلنا هذا إذن كأنهم استنكروا شيئا وتعجبوا من شيئا أولا من الكون يأتي رسول منهم يعني عندهم ما هو الله يجي من بعيد ندري منهم وهذا مخالف لله مخالف للصواب بل المفروض مفروض أنه الآن يكون منهم الآن والرسل السابين كلهم كل رسل بيوم من امته ثانيا قالوا يستنكروا كيف لم يبعثوا أئذا متنا وكنا ترابا هذا يعني وين الجواب نبعث نرجع الجواب محذوف وقف في أين في الشيء الثاني اللي يتعجبون فقال قال بالعجب أن جاءهم منذر منهم قال كان يعني تعجبوا يعني من أمرين ذكر الله أحدهما ما ذكر الآخر بس ما الذكر يعني وإيش قالوا يعني ما ذكر كلامهم لا ذكر كلامهم في الثاني في إنهم تعجبوا كيف ان الله قالوا آه إذا كنا يعني إذا جابنا تراب وقلت قطعنا وقلت إحنا ما عبش كل ذرة من أجسادنا تحولت إلى تراب ورجعنا رجع فاذن الجواب هنا إذا, إذا ثنا وكنا ترابا نرجع او نبعث هذا وقف ذلك رجع بعيد اج يعني قالوا هذا هذا الرجوع ان احنا نرجع امر بعيد هذا يدلنا على جواب محذوف ما مساب الكلام لهكذا له اذا الجواب اذا محذوف تقديره إذا متنا وكنا ترابا نرجع او نبعث ستحن. نعم ستحن. لا جواب يعني جواب شرط اذا بيستنكروا. إذا يستنكرون في الواقع، الاستخدام هو استنكار لهذا إذا متنا وكنا ترابا نبعث؟ يعني عبا نبعث وقال إحنا تراب كانوا قالوا كذا فإذا متنا وكنا ترابا نبعث أو نرجع عبا نرجع ثاني مرة بعد ما قد تراب ذلك رجع بعيد، قالوا إذا هذا،, هذا الرجوع هذا الأمر وهذا شيء بعيد نحن نبعث وإيش بعد ما أصبحنا تراب ذلك رجعون بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم جواب الله عليهم قال عندما انت تقولوا كيفي قال إحنا تراب قال إحنا دارين الله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم ما بيحصل أي شيء إلا بعلم الله بكل شيء في ما صعب عليه إعادة كل ذرة يعني تتحول إلى تراب أو تأكلها الدود بيعرف الله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم حين يدفن بيجلس فترة ورجع تأكل الأرض منه لما ينتاج قالوا هايش احنا دارين بكل شيء ينقص منه من اي انسان وانحنا عارفين وين تحول وكيف بكل شيء فما هو صعب علينا اذا ايش الاعادة قد علمنا ما تنقص الأرض منهم لان هذا جواب على حين قال وكنا ترابا قالوا احنا دارين بكل ذرة تحولت اليها فاحنا قادرين على اعادة ايش الى ايش الى, إلى, يعني إلى اجسادكم الاولى نعيدكم مرة ثانية مكان الجاس تونجس. كله. تونجس. مكان الجاس تونجس. تونجس. قال إن الأرض تونجس. لا لا هو لا تونجس الأرض منهم بس بقوله تونجس من الكذا. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. وعندنا كتاب حفيف. وأيضاً عندنا علم علم ما يمكن إيه يعني ما يقبل النسيان. إحنا قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. يعني احنا عارفين بكل شيء حتى كل ذرة من, من اجسادهم عندما تتحول الى, الى تراب احنا عالمين وعلمنا ما يمكن ايش يعني يزول علم دائم ولا يمكن ايش لا يقرأ عليها النسيان هذا علم الله بس يعني بين كيف علم الله ما يمكن ايش يطرا عليه النسيان ولا يمكن يحصل فيه اي نسيان قال ايش وعندنا كتاب حفظ يعني العلم في الواقع تسجيل عندما يكون فيه كتاب لان البشر ما بيتخيلوا حفظ الاشياء والمعلومات الا اذا سجلت في كتاب من الانسان يحفظها يجلس كثير ما بتخيلوا باين بيبين اذا شيء محفوظ إنه في كتاب بين الله ان علمك كانك دوم كانه في كتاب وكتاب حفيظ يعني ما إيه ما ينقص منه شيء ولا ايه ولا ينتهي منه شيء اذا حتى هذا بات أي تفسير الهادي في الكتاب ما بيجي الهادي دائما بفسر الكتاب بعلمنا لو بالله المخفف ما بشي هناك الرحمن الله حتى في حاجه كتاب يكتب رجلا الفائده ولا من راه ولا شيء ما بلا اذا تسمى العلم الله يعني سمى علم الله احيانا يسميه بكتاب حتى نعرف ان الشيء ما يمكن ايش نثابت ثابت ما يمكن يجي فيه نسيان ولا يمكن يجي فيه يعني يعني تجاهل اساس يستخدم في اذا اردنا التوثيق قال وعندنا إن كتاب حفيظ فانا اعتبر يعني استعمال مجازي هذا الولي نفس كل الفاظه في الاستعمال المجازي قال بل قالوا عندنا كتاب حفيظ إذن حتى قلنا أي تفسير هذه للكتب ليش بالعلم حين قال قد علمنا وعندنا كتاب حفيظ يعني وهذه كلها مسجله عندنا معلومة ما يمكن نزول حين عبر بكتاب حفيظ بل كذبوا بالحكي لما جاءهم فهم في أمر مرئ يعني كان قال بل أعظم من ذلك يعني يقولوا بل الإضراب ما هم بلا كذا وبس إنهم تعجبوا لهي من بل جاءهم الحج الحج قذبوا ثابت معه أدلة واضحة وكل وما بلا جاءهم وكذبوا بسرعة هذا أيضا هذا أمر منهم غريب استنكر الله عليهم هذا الأمر بل كذبوا بالحق لما جاءهم قلنا لكم لما يعني حين جاءهم الحق كذبوا به ما تاملوا فيه حتى تتأمل ما جاء تأمل فيه هذا غريب منهم نعم، من لما يعني حين جاءهم مجرد ما جاءهم كذبوا، يعني ما بشينا، إيه نعم، إيه هي رتوقت يعني، حين يقول حين جاءهم كذبوا، قالوا بل كذبوا بالحق لما جاءهم، فهم في أمر مرجعيين كذبوا بالحق فهم في خبصة، في أمر مرجع أمر أمر مش ملتبس مختلط، كما يعني ما هو وزابت، ما معهم أمر شيء يثبتوا عليه، ناس مرة يقولوا ساحر، مرة يقولوا كائن، مرة يقولوا أساطير الأولين، مرة يقولوا مجنون، كل حتى أقوال مثلاً غبية، تبع إنه يقولونها مجنون، ويجاب شيء مستر، مرة يقولوا ساحر، ومرة يقولوا أساطير الأولين، ومرة يقولوا مدرية، فهذا إيه أقواله يعني أمر مريج يعني في خبص حن في اضطراب، يقولوا مرجاء مرجا أو مريجة، مرج, مرج الشيء إذا اضطراب، تبع يقول الخاتم مريج في الأصبع ذا هو بيدور نارض يثبت، يقولوا مريج الخاتم في اليد، في الأصبع يعني بيتحرك، نارض يثبت. ها هم كذا ما ما جل... مستمروا على قول ولا ثبتوا على قول مرة... كل مرة يقولوا كذا هذا إنما بلغ تعنت حين ما بلغ تعنت ولا هو هب... بإهله ولا إجابته ماذا ولا عن نظر حين ما بلغ جيلهم حق واضح وهذا اللي واضح بمجرد ما تاتيهم قبل أن يتفكروا فيها ويكذبوها فيها يكذبواها فما أخجله ناس يقول زاهد ناس يقول مجنون ناس يقول حتى قلنا لهم أشياء متناقضه بل هم ايش في امرئ مرج اذا امر مرج مضطرب افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزينناها وما لها من فروج اولذين ينكروا الذين ينكروا كيف ان احنا عم بنرجع قلنا احنا تراب ما بتروا ما بتفكروا ما تتاملوا بتف... افلم ينظروا يعني تفك... تنظروا تفكروا بعقولكم الا يعني ما نظروا الى السماء يعني يفكروا فيها كيف ان الله خلقها يعني جسم كبير هائل ولا احتاج اعمده ولا شيء خلق السماء لم ينظروا الى السماء فوقهم يعني مسافه هائله الى ابعد الحدود وكلها سقف واحد كيف بنيناها بدون ايش حتى اعمده وزيناها بهذه النجوم وما لها من فروج ما فيها اي شق الحين كمان بالصبا كبرت قليل جاءوا الشقق فيها ماذا؟ يعني مساحة هائلة إيش بعد؟ يا بعد؟ يعني ذلحين هيشتي ما بينتبهوا كيف هذا إنها بيراه يعني ما بيراه فيها أي, أي خلل أي الفروج قالوا شو ما فيها أي شقوق مثل ما قال في أهل ترى على يعني من فطور وما مالها من فطور؟ أو الظاهر يعني انها أنها مبنى الظاهر أنها مبنى والله اعلم يعني هي كتير من الآيات. كأنها تدلعا أنها فاذا فلذا بيقول ما بشي فيه فروج ما في شكاقة ولا بستطيع حدي يمر منه قال أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج يعني صنع عجيب وإثقام كبير وقدره هائله فذي سوى هذا السماء كلها ما جهده إدنية الآدمين والارض مددناها وألقينا فيها رواسها ايضا مددنا الأرض يعني إحنا قلنا افلم ننظر إلى السماء فوقهم كيف وكيف يعني ومددنا الأرض مددنا الأرض يعني سطحناها وهذا شيء عجيب يعني حيث الأرض خصوصا الآن عندما نعرف أن الأرض كروية وبرها كيف نعم سطحة يعني لجل صال مثلا على الإنسان وفي الواقع لجل أجل كبرى يعني كبرى الأرض الكرة الأرضية ما بيستطيع يعني بالرها تقريبا مسطحه مع انها ايش على شكل كره فما بيرو كيف يعني مددناها سطحناها جعلناها صالحه للحياه ولالعيش كيف ما ايش والارض مددناها والقينا فيها رواسي ووضعنا فيها الجبال مثل الجبال هذا الجبال يعني جبل واحد ما مستر في جمع العالم كله مثل بعض الجبال جبال كبيره وهذه الجبال بنحطها تمسك الارض تمتلك الارض لان يعني دحين اكتشفوا ان انبه القشره الارضيه هذه صلبه تحتها يعني اي يعني قشره سائله وغازيه وانه لو ما هذه الارض يعني حينها حتى وغازية وغازيه يعني عباره عن مثل الهواء كذا فهذا الـ الـ الـ الارض يعني القشره الصلبه هذه ابن اشفار قالوا لو ما يعني لو ما هي يعني وجدوا ان الجبال هذه فوقها انها مخترقه لها ونازله بعض الجبال هي نازله اكثر من اللي بنراها نازله في الارض حتى أنها قالوا نازله الى بتثبت الاش القشره الارضيه لا تتحرك كذا ذكرها الله في ايه اخرى أن تميد بكم لا تميد قالوا لو ما هي الجبال انها من إن الارض كذا من تتمايع كذا وتتقطع مع الحركه حينجي ما هي مستقره هي دي ما هي مستقرة. فوق شيء يعني إيه تخيل قد عاد أرض فضل فضل ماء مثلاً باش تتقطع فقال أمسكها الله بالجبال فقال ما بيتأملوا كيف ان الله مد الأرض وكيف ان ثبت هذا الجبال نفس الجبال هذه أشياء عجيبة تدّل حينها الأهرامات بيعتبرها من المعيزات حق السبت يعني ما هو الله صغير بالنسبة للجبال ما هو الله في العالم كله ليه؟ وذي هي بيتكلم الناس عنها وقل لهم كم يتكلموا فيها ولا عد حد جهد يتبون ذلك ها كيف ذلك الجبال هذه ملانة الدنيا ما هو شيء له رامات إذن هذا بيدل على قدره عجيبه قدره حائلة إذن ما دروا من هذا ما أعرفوا من هذا هذه الأشياء أن الله قادر على أن يعدهم حتى يتحجبوا كيف أن يرجعهم ربي وقدم تراب قال والارض ما زدناها، وقال فيها رواتيها، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. بل جعل على الارض صالحة ناتف يعني كل صنف زوج يعني صنف بهيج يعني يفتح يسر النفس البهيج الذي يعني يدعو إلى السرور يع يبعث السرور في النفس. الذي يقول يفتح النفس. يعني جعل فيها ثمار كثيرة وأشجار جميلة. يعني بأي بيرتاح الإنسان. ما الإنسان بيرتاح ليش؟ يجب أكثر ما يكون. ما بيرون نحن نجعلنا فيها في الأرض هذا الشيء حتى الآن ما بشي مثل الأرض الآن قد استطاع الإنسان أن يصل إلى أجرام أخرى وكواكب أخرى لكن ما بشي مثل الأرض ما له دي مكان فيه فيه ما حتى التنفس ما يستطيع تنفس فكيف يعني ما بشي مثل الأرض إذا ما بيراه كيف فعلنا هذه الأشياء يعني لأنها الأجر البشر والحياة البشر كيف إن الله حياها وعدها لأجل حياة الناس وأنبتنا فيها من كل زوج يعني إذا كلمة زوج يعني إيش كلمة زوج معناها صنف بيقول أزواج يعني أصناف كثيرة يعني كل نوع من كل زوج بهيج بهيج يعني يدعو إلى يعني البهجة البهجة والسرور يعني يعني إيش يؤثرها البهجة في في إيش في في عيون الناظرين مثلا ولا في الناظرين يعني بيبعث فيهم البهجة والسرور يعني بنقول يفتح النفس تبصرة وذكرى اذا الله خلق هذه الأشياء وجعلها قال تبصرة وذكرى انتبهوا لدى الآية انتبهوا يعني, يعني كأنه بفيدنا الله إن الإنسان هو المحور الأساسي في الخلق يعني والتكليف وهذه المخلوقات تذبرها السماوات كلها جعلها الله يحنى يتبصر بصر لن نتأمل هذا الخلق الكبير الهائل يخلق الله جنحا نتأمل فيه ونعرف قدرة الله بس يعني نعم إنه يعني شو سهل عليه ما يدخله هذه السماوات كلها قلنا لكم في كلام سابق الآن بيكتشف أشياء غريبة ف فل... يعني مسافات مسافات هائلة قلنا لكم بعض ال... يعني الآن بيجيصور المسافات بالثواني الضوئية الثانية الضوئية ولا الدقائق الضوئية يعني لأن الضوء مثلاً مادري كم بي حوالي ثلاث ألف كيلو في, في الثانيه في يمشي الضوء في ذاك بيجر بيننا بين القمر وبين الشمس يعني ست دقائق يعني احسبها كم باجي كيلو يعني مسافه كبيره جدا ها بعض ارجع الى هنا قالك تشوفون كواكب بينها بيننا وبينها يعني ما هو دقائق بعضها بيننا وبينها ايام ورجع كواكب بيننا وبينها يعني سنوات ضوئيه سنوات الممن يجع اكتشفوا بعضها أمبيو بيننا وبينها أكثر من مليون سنة ضوئية يعني حاجة ما يتخيار أكثر من مليون سنة ضوئية السنة بوئية. كم كمية يعني الثانية منها عبارة عن ثلاثمائة ألف تقريبا ثلاثمائة ألف كيلو يعني مسافات وكل ذه هذه الأشياء كلها ليش قلتها الله جئنا نسكر بس وندري أن الله قادر وأنه بايسبر يعذبنا وأنه بايسبر قادر على بعثنا وأنه بايسبر قادر على تعذيبنا وعلى آيه أن ينحمنا حتى نعبده إذن بتدل يعني هذا فيه قال المفروب هذه الآية إنها تخلى الإنسان يبكي قال قال فيه قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات اللي أولي الألبق هذه الآية قال تدعي الإنسان إلى أن يبكي يعني يخوف الله فيها فيها لا فيها هي إن فيها هاتيا قال خلقها تبصر هاتيا قال خلقها تبصر لا خلقها تبصره قال خلقها لاجل التبصر ما هي حل لأجل التبصر خلق تبصره, <تبصرة> هنا نفعل لأجل أي لأجل التبصر لأن الناس تبصر وبه آية أيضا غير ما بقول لك إن ما هي إلا ما هي إلا لا به آية <تبصرة> النخل أي إيه قال خلقناكم ما في الأرض جميعا وايضا بها آية كذلك في السماوات في حين يعني آية قال ان في خلق السماوات خلقها يخلقها الايه يقول لي فكر صح صح يا آيات لكن يقول انت يقول لها خلقها تبصره قال خلق السماء افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها اذا بنيناها وزينناها والارض مددناها هذا قال تبصره وذكرى لكل ايش عبد منيب اذا هذا يجلي يتبصر الناس يجلي يعرفوا يبصروا الحقيقه تبصره وذكروا يذكروا يعني وعظهم يعني اج يعني موعظه يعني موعظه كبيره لهم تذكير لهم حتى اج يعني يرجع إلى الله فلذا قال لكل عبد منيب اي عبد منيب با بها أي عبد يعني فيه استعداد للرجوع إلى الحق فيه استعداد لقبول الحق بايش ايش با تاثر بها منيب, منيب يعني راجع أنا يعني راجع منيب يعني بيرجع بيتراجع يعني به بهناش يعني الناس بعضهم عنده استعداد إن يقبل الحق وناس ما عنده استعداد يقبل الحق فقال هذا فيها لمن كان عنده استعداد إن يقبل الحق يعني يرجع إذا يرجع إلى إيش إلى إلى الحد وإلى إيش عبادة الله فيه كل الناس في الواقع الكل الناس مبلكة أنها في الواقع يعني فأنه بيقول للإنسان ذي ذي عنده يعني قابل يعني التفكير واستعداد انه يرجع الى الحق اما ذي ما يرجع إلى الحق ما هي يعني ما افادته ما هي إيه ما هي تبصره لان ما غني يستفيد منه حتى قال لا ما حل ما حل ما حل كيف تبصر حاله ومصدر وخلاف يعني بلا بيجي تجوذا ولا جعلها تبصره وذكرى قال ونزلنا من السماء ماء مباركة فانبثنا به حتى هذا الماء هذه قلنا حتى هو ما هي الوحيدة هذه فيها الكوكب الذي فيه ماء نزلنا من السماء ماء مبارك ماء مبارك حتى فيه بركة كثيرة فيه منفعة كثيرة أكثر من الماء. يعني يعني هذه في الأرض فيه منفعة كثيرة للزرع وللأش وللارض فاذا فإذا في خير يعني يعني فيه البركة فيها الخير الكثير فأنبثنا به جنات بهذا الماء جنات يعني في الأرض جنات يعني أماكن يعني تتغطى بالأشجار هذا الجنات يعني الأشجار الكثيفة دي تغطي الأرض قلنا فأنبثنا به جنات وحب الحصيد وايضا جعلنا لكم حب الحصيد يعني الحب الذي بدون بدون وقت يحصد يعني جعلنا يعني خرجنا لكم منها بسبب الماء أنبتنا لكم بهذا الماء يعني حبوب تستطيعون أن تعيشوا بها حب الحصيدذي أذى بيقولوا أحسد يعني إيه حان حصادك كده وقت في ها قالوا أيضا أنبثنا رقم هذا الحب يعني القوت الأساسية ضروري لحياتكم أنبثنا إيه بهذا بهذا الماء والنخلة باسكات لها طلع النضج أيضا ما قال أنبثنا به جنات وأنبثنا به النخلة, النخلة النخلة أيضا مفعول معطف على جنات بهذا الامطار بيت الله النخل باسكات قال باسيكه يعني طويله كلمه بسكت النخله بيقولوا يعني طال بسك الشيء يعني طال قال والنخله باسيكه يعني طويله والنخله باسيكه لها طلع النظيد ولها طلع قالوا طال يعني كانها الثمره نظيد يعني مجمعه بكثره النظيد يعني النظيد كان المجتمع والأج... والكثير ايش والمتالم الكثير المجتمع حتى قالوا المرات هنا الشمار هنا الحين تطلع أول ما يطرع بسموها فرذا سمي الطرق يعني اول ما يطرع على ولا لا يظلم ها يعني بيجوا قالوا اول ما يبدا التمر بيجوا مزاحم قبل يجي يقول انت في سكان رجع يت ولا في البدايه بيجوا مجموع كذا يعني مضغط فقال هذا النظير يعني المتجمع فذكر للعباد نزلنا اذا من السماء ماء مباركا وأنبثنا به جنات فأنبثنا به جنات رزقا العباد يعني ليش أنبثنا به جنات وكذا رزقا للعباد لأجل الرزق للعباد يجلل الرزق الناس يحصلوا على يعني حاجاتهم وأحيينا به بلدة ميتة وأيضا بسروا كيف أن الماء هذا والمطر كبن الله بيحيبها البلدة الميتة البلاد التي لا ماء فيها لا حياة فيها لا حياة فيها فإذا جاءها الماء والمطر رأيت كيف دبت الحياة فيها من جديد فقال بسروا كيف حتى عبر بالإحياء وحينا البلدة الميتة يعني يفهموا أنه يتبر الشيء الميت من الله يحيه يرجعه وحينا به بلدة وحينا به بلدة ميتة كذلك الخروج إذن مثل ذلك الإحياء خروجكم خروجكم من قبوركم وإحياءكم وبعثكم منها إذن كذلك الخروج خروجكم من الأحياء من ببوريكم وبعضكم يعني أيوة إعادة الحياة لكم كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسول سموت يعني ما يعني كأن الله حين استمر في التكذيب بيسل على النبي قال يعني لا لحد يتحسر حين ما رضيوا ما هو أول واحد كذب كم من القبائل من الأمم كذبت عن كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسول وسمود كل قاره وعاد وفرعون يعني فرعان وقومه واخوان لوط كلهم كذبوا واصحاب الايكه وقوم سبه كل ايش عبر في لوط قال باثوان وقال ذوس كانوا يعني ليش اخوان قال لوط واصحاب الايكه ايضا قال الايكه كان في شجر كثير يعني الله ما أبراهيم. لا الله يعني في عهد ابراهيم ادينه له الله في عهد ابراهيم الى قومه ما ندعي؟ يعني يمكن أن ما, ما هم يمكن، يمكن ما هم قوامه ما أبلاً رجعنا حين حاجوا عندهم والله جلت عندهم؟ يمكن ويمكن, ويمكن أنه قال ما أنت أول نبي يكذب، كذبوا يعني أمم كثيرة، كذبوا أقوامهم قال كل قال الأي كثير، وقوم تبع كلهم كذب الرسول كلهم كذب رسوله كل منها هؤلاء كذب رسوله تصحب يعني يقول أصحاب الارب البير هم عم نبيو البير كانها بيرة رأس واصحاب الرس وثامود قال كلهم خذب الرسل فحق وعيد فجاء لهم فحق عليهم يعني ثبتوا اللي جالم وعيدي يعني فحق وعيد هذا سور يعني عبايا ولا حذيفة المضافة فحق وعيدي يعني فحق ما إيش ما وعدتهم بأ ما, ما توعدتهم بمن العذاب فحق عليهم يعني إيش عذابي بيقول في حق عذابي بيكسرها يعني عذابي أنا يعني قلت ايش امم كثيرة كذبوا انبيائهم اذا انت اول واحد كذب ومع ذلك يعني وايضا قال لهم ايش عقوبتهم في ذالك اذا ما رضوا يسمعوا الحق بايه فهم معرضين للعذاب يعني قال يعني او في اول شيء موافقه لهم لرسول الله وفي ايضا تهديد لهم تهديد لاهل مكة اذا ما بدهم انه باجي لهم ايش مثل ما جاء الاولين ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه افعينا بالخلق الاول بل هم ها إحنا قد عجدنا عن الخلق الاول خلقهم هم, هم. يعني ايضا هذا كيف انهم يتعجبوا كيف ان الله ما مع ان الخلق الاول ان يوجدهم من لا شيء هذا هو. يعني المفروض انه اعظم هذا اعظم ان يوجدهم ما قبل شيء ويوجدهم اعظم إنه ان يعيدهم كانت نادع جدنا عن الخلق الاول لا ما عجزنا. بل هم في لبس من خلق جديد يعني بلهم بلبس من خلق جديد يعني في الواقع ما بنلاحين نارضوا يعني كان الشيطان لبس عليهم بل قد لبس عليهم الشيطان وما رضوا يعني يعني هذا الأمر حتى يخافوا منه. يعني أهم في لبس من النباجي يعني مرضوا يعني لبس عليهم الشيطان خلاهم يعني أيش يحتاروا ولا يصدقون يوم آخر؟ نخرج جديد؟ نخرج جديد يعني لأنه يبعثوا يعني بلهم دحين يقول بلهم في لبس من من من البعض إنهم في لبس لكنهم بيقولوا يقول بلهم في لبسهم بيقولوا ما بشي بعد فو يش يقول بل إذا الشيطان لبس عليهم أن الشيء يعني خلاهم وأغواهم لما رضيوا له يقول لبس لبس عليهم وإيش هذه الفكرة أنهم مبعوثين فلذا ما عبيرضوا ينقادوا ما رضيوا هم قدم فيه لبس ولا بشيء يجرهم يعني ما, ما رضي إلى أن الشيطان هي لبس عليهم هذه القضية كبأ أكثرين ولا لا لبس عليهم شيء آخر وقلنا لهم إيش قلنا لهم بل يعني يعني نبههم بالوعيد وكذا بيخافوا ويرجعوا يعني لبث عليهم لما ما عد ما عد رضيوا يعني لما تمردوا ما عد رضيوا كان يقول لما تمردوا ولا رضوا إيش ينجادوا يقول بلهم في لبسين من خلق ينجاد ما هو يعني بلهم ينكرون هذا نبدأ نبدأها ينكرون يعني بل قد استحوذ الشيطان عليهم وأغواهم حتى ما رضوا إيش حتى لم يعتبروا فتقبل البعث فترتب على ذلك إن ما يبالوا وتمردوهم ما جافين يعني إن ما يحين ما يبالو ما, ما هم مثل مثلاً ما عرفوا، قال لهم في لبس من خلق جديد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، قال إحنا لقّد خلقنا، يقولون لنا لكم أشياء عجيبة في القرآن حين وبيحلف لنا ربي، يعني الحين جو إحنا ما يعني احنا واثقين من كلامه، وكيف إحنا واثقين في حين ما بن أي، الحين ج الناس ما بيرضي اسمعوا الكلام، حينجي كلام الكلام القرآن كثير من القرآن ما بين الناس يستفيدوا منه، ما يستفيدوا منه ما بيضوا يعني فالله بي يعني والله هذا المفروض إن حافظ لهم يعني يقسم إنه كذا وكذا، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توصف إحنا ذي خلقنا الإنسان هذا واحد، والخالق الإنسان يعني يعرف كل شيء يعني خالق الأشياء يعني أذي يفعل الأهلة عادة هو أخبر الناس بها أذي يفعل أي شيء يصنع شيء يجي أخبر الناس بهذا الشيء فالله قال أنا لي خلقت الإنسان خلقنا الإنسان فإحنا أعرف به وعارفين بكل شيء هو بيجي أو ما هو جاي هو بيسوي كذا أو ما هم هو بيفعل أو ما بيفعل فلذا قال حتى ونألم ما توسوس به نفسه نعلم حتى ما الحديث الذي يخطر على باله بنعرفه لأننا عارفين بكل شيء خلقناه ودارين بكل شيء يتعلق به حتى ما يدور في خاطره ولا يتكلم به ولا يتكلم به احد بنعرفه ونعلم ما توسوس به نفسه أصل الوسوسه في الوادع هي الصوت الخفي بيقولوا أصلها كذا في اللغه يقولون وسوسة مثلا الحلي يعني صوتها الخفي لكن وسوسة النفس يعني الحديث حديث النفس يعني ذي يخطر على البال ولا يتكلم هذا مساء بيوسو... ما وسواس قال احنا دايم بما توسوس به نفسه قال يعني الذي توسوس به نفسه احنا به كان كل ما كل الروابع هذه رواد الله يدري بها وما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد هذا يقول لنا الله انه عالم بكل افعالنا فننتبه يعني نحذر عالم بكل أفعالنا حتى ما يعني إيه حتى ما يدور بخواطرنا الله بيعلم فننتبه لو ما لو ما تكلم نتبا ننتبه ونعرف إن الله بيدرك كل شيء وبيعرف كل شيء ولا يخفى على شيء وانه بيحاسب على كل شيء يعني على كل تكثر قالوا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد قال عرفنا إحنا أقرب إليه من حبل الوريد إشتي يقول يعني مثل حيج هو يعني هنا كم واحد عندك بيعرف بيعرف وش نفعه كها هو أقرب إلى كل إنسان من حبل الوريد يعني أقرب إليه من أي شيء يعني إنه مطلع على كل شيء هذا واحده وأيضا قادر ما حد ما نعلم ما يقولون إحنا أقرب إليه يعني نزعينا أقرب إليك يعني عندك داخلك يعني بدأ يدريب كل شيء يأكد المعنى الأول إنه بيعرف كل شيء عنك هذا من جه ومعنى آخر إنه قادر عليك ما يجهد أحد إيش يمنعك منه ولا يحميك منه ونحن أقرب إليه من أحب الوريد حتى أبه ملاحظة إحنا بيقول إيش إحنا دارن أن كل واحد مهما يسجل بيسجل الأعمال على اليمين يسجل الحسنات وملك على الشمال بيسجل السيئات يعني بيحفظوا ويسجلوا كل أعمال الإنسان ليش قال هذا الواقع الله ما معنى هذا ان الله ما يدري ما معنى ما معنى إن الله ما بيعرف إيه هين لنا اللهم بده ملك على اليمين وملك على الشمال بيسجلوا الاعمال ما معناه ان الله ما بيعرف ايه قاف اذا قال نحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان يعني في الوقت الذي بيتلقى المتلقيان يعني الذي بيسجلوا اعماله احنا اقرب اليه من حبل الوريد يعني احنا بنعرف كل يعني اذا ما احنا في حاجه الملائكه اه يعني ما إحنا في حاجه للملائكه حين يسجلوا نحن اقرب اليه حين يتلقى المتلقيان اذ ينقل الظرف متعلق بايه اقرب نحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان حين جاء الملائكه ويسجل والله بيعلم يعلم اكثر منهم وآه يعني هو اقرب شيء واعلم نعم اذا في ليش بني يبعث ملاكه ويسجلوا هذا عن اليمين وذا عن الشمال ويكتبوا ما هم الظاهر يكتبوا كتابه فالواقع ما هو اللى قالوا من الالطف لنا يعني إن الله يقول إن كذا يفهم ويخبر لنا طبعا يعني ذا الحينة يقول لك واحد به ذا الحينة كاميرا فيديو لك مقطع فيديو كامل حين كل حركه بتحركها انت تبا يخاف لو يقول لك واحدة الحين كل, كل حركه بتسويها مدجره في مقطع فيديو لكل يعني تفسير هذا الواقع هو قريب يعني عظم مقطع ما بلحكي أي, أي حاجة تحسها يعني لأن احنا يعني نتيجه بعضنا بيجي هنا بنتاثر بالمحسوسات اكثر احنا ربي يرانا وين راح المسافر والله بيجري كل شيء لكن حين يجري حين يقول انا بالتصوير ولا حد يراقب عاد هذا بيجي يعني بيأثر علينا اكثر فوقالوا من الاطاف لنا اذا بدنا يعني بيعبي يقول لها ها وعبي يقول يسجلوا بكاميرا سيدي ولا هو بعيد انه بيراقب كذا بيسجلوا من حين يقول يراقبك بيسجلك كاميرات فيديو. الملك على اليمين على الشمال. لماذا يقول كذى أن الله ما هو في حاجة مبلغ لجلة كنت. إذا عبد ما ينفع فيك تز اذا إذا ما ينفع فيك إنك تشرب. تمزذر وتتذكر, وتتذكر هذا الأمر. والله ما الله في حاجته. حتى هذا إن الله يجعلك ملكا. ويجعلهم على اليمين وعلى الشمال. ويقول لك انهم بيسجلوا أعمالك. يعني انهم بيسجلوا كل أعمالك. و حتى لو تلاحظوا لأن الله أجب علينا في كل صلاة عند التسليم لأنه يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله قال إنه ينوي حين يسلم حين تسلم على يمين تنوي ملك اليمين وحين سلم تنوي ملك الشمال يعني تدري تتحضر هذا الأمر لجلت لك, لك تنتبه لجلت لك تتبه تستفيد وتنزجر يعني تنتبه وتحذر الا هو دي قاعده يعني في الوضع ما مثلا جيت لطف لنا يعني تسهيل لنا اذا بدنا ايه اذا بدنا نرضى قال اذا اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقي يعني انا اليميني وعن شمالي قاعد يعني عن اليمين قاعد قالوا كلمه قاعد يعني مقاعد في تقول جالس جالس يعني مساهر على طول جالس ايه الحين تقول ملازم على طول على اليمين واحد وعن الشمال واحد ملازم على طول زعلكم قاعد عنده قاعد عندهم جالس عنده على طول. عن اليميني قالوا يعني نقدر قاعد وعن الشمالي قاعد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أي قول يلفظه مراقب مراقب مرقب جاهد وعتيد جاهز يسجل فأنه مستعد يلا يسجل يعني بالتركيز ما به يعني ما هو فاشي. ما يرفض من قن إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ورجع قال جاءت دي سكرة الموت للإنسان ما يرضى الإنسان كان في حياته يستفيد ولا بيرضى يتعطر ولا بيرضى يدرك حقائق يعني الأشياء يعني حين جو في الواقع إنه المفروض ان حين يحس الإنسان ويتعيد يعرف هذه الأشياء إنه كل عمل بيعمله إن الله بيعلمه وإن هناك حتى ملائكه بيسجله. وين هناك برجع يعرضوا عمله يعني المفروض الواحد يروح يجرى على اي فعل لكن ما بيشي هذا ما بيهتم لما يعني ما بيشي ايمان قوي بهذا الشيء بيجيبه فعال فينا ولا لو بيشي بنخلينا نستقيم تمام الاستقامة كما جاءت يوم كما ال... جاء يوم القيامة برجع جاء التج... المقصر بعرف وجاءت سكره الموت بالحق رجعت جي... حين هي سكره الموت يعني حين تبدأ إيه يعني نازع قالوا إنها سكره إنها شدة فيها شدة حتى يضيع يستعمل العرب السكره إذا جاء الإنسان ألم لما ضيع عقله بيقول سكره بس ما السكره لأن السكر الخمرة والسكر بيضيع العقل ها قال هنا حين يجي لها الألم الشديد عند الموت لما إيه ضيع عقله قال برج وجاء جاء برجعي و جاء السكره في الموت يبي رجع يباديك بالحق تعلمك تدري ارجع تدري وتتيقن ان الله عالم بكل شيء وان الله داري بكل شيء وان الله بايعق على كل شيء وبيحاسب على كل شيء يعني يوجد ذهنك يعني اي وقلبك كل المجتمع بثناء كامل متاثرين تاثر كبير ذلك اذا الموت بيجيب بالحق يجي لك بالحق قاعد تدري بالحق حلا حين تموت ما كمان ما قاعد بيدري بالبعض حلا بيتيقن ويثيق أن أن هبى حاسب ولا أن أن إذا أن هبى عاجب أو أن هبى جادع وجهة شكرت الموت بالحد ذلك يعني هذا ذلك الموت ما كنت منه تحديد ذي أنت منه منه بتحتاج بثيق ده ذلك ما كنت منه تحديد يعني ت... يعني تتهرب منه يعني كان بتتوجه أسباب الموت في طول حياتك لكن برجعيه وكما جاء برجعيه بلأي يعني يبين لك هذا الأشياء دي قال لك رببها. فالحق وهو انها هناك يوم اخر ويبين لك عندي يعني هل يعني هل يعني تستحق ثواب او تستحق العقاب وجاءت سخرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد هذا عندما ما يموت الانسان وبعد ما يموت طبعا بيقبروه قال بعدها بيرجع يحيي الله الناس عندما يحيي الله الناس قال ونفخ في الصور يعني يعني بعث الله الناس واخرجهم ليه مخرجه من القبر قال فسر الإمام الهادي الصور بالصور وش يعني نفخ الله في الصور يعني أعاد الأرواح إلى الأجساد يعني بيخرج الله الأجساد ويرجع فيها يعني وتكون عبارة عن صور ويرجع فيها الله الأرواح هذا وحن يوم القيامة يعني حين بعد القيامة أو يعني في يوم الجزاء ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد يعني تحادل الأش... الأرواح إلى الأجساد هذا يوم الوعيد اليوم الذي باي, باي عاد فيه العاصر ذلك يوم الوعيد قال برجعه وجاءت كل نفس كل واحد برجعي جوابه من القبره كل اثنين وجاءت كل نفس معها سائد وشهد معها اثنين قال. بي... قال قال هذه من جمعه كان كأن المراد ويشهدوا عليه وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد يعني اثنين بيسوقه يعني يذهبوا به الى إما إلى إما إلى الجنة أو الى النار. قال وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. قال الإمام هذه السائق والشهيد هما الملافل هذه على اليمين وعلى الشمال يعني حتى يجيهم يعني يجي هينجو ذال هذه بيسجله اعمالك في الحياة الدنيا ورجع مدي جوابك وش عباه تقول وش عباه جرخ من امل وذا هذا بيراقبك باطل وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا ورجع يقول له ولا كانك في غفلة من هذا ما كان ما رضيت تصدق بهذا الأمر ما رضي يعني ما ظهر ما ظهر هذا الأمر في حياتك في أعمالك في الدنيا ما رضيت تصدق إن باجي لك هذا الموقف لقد كنت في غفلة من هذا وأيضاً لقد قلنا فيها جزم بيجزمن الله إنك لقد كنت غافلاً عن هذا عن هذا اللي بيحصل الآن. ما عد إيه فيتناتت، في عثنت ربي، وخالفت، وقسرت. حين ما أنت يعني إيش ما ذكرت هذا الأمر، لقد كنت في غفلة من هذا. فكشفنا عنك كغفائك، فعلنا الغفلة هذا الحين. قلت بترام ماذا الحين؟ ما عب فيها كلام. فدو يجين. ماذا الحين الحساب العقاب؟ ما عب معك إيش؟ يعني ما عب احتمال ولا عب به ظن ولا عد بحد ولا عد يمكن تلبيس من إبليس ولا شيء، فبصرك اليوم حديد. قال يعني بصرك ما معناه النظر، بصرك يعني أنت يعني فكرك وفهمك ومعرفتك ما الحين دارضوية ما عد خلاص. بتتأكد وتتقدر ما الحين أتم اللي جيه. أي يعني بالبعث وبحساب وعجاب ما أنا ما عد فيها أي ما أبدا أي ترد. حديد يعني كان قوي. يعني قوي بيقوله كمان واحد. حديد. بيقولوا ذا الذكي بيقولوا حديد. مثل مثلاً ذا. بيقولوا حديد للذكي. في حدة بيقولوا حدة فيه. فبصروا كل يوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي حديد ورجع يجي إبليس الذي كان بيغويه. هذا بي يعني يزيد الحسرة عليه. في ذا الموقف ورجع يجي إبليس هذا كان بيجيهم ملاحظ له واصل وبيلعب عليه واصل وبيغويه واصل. هذا ظهرنا ايش يعني قال قرينها يعني المغويله ففسرها الامام الهادي بالالمغويله يعني سواء من الجن ولا من ليس فقال يعني مشابه فقال قرينه هذا ما لدي عتك ما تخيدني يقول هذه هذه هذه متعفه ما انا ما وعد الشيطان نهبا يدخل الناس في جهنم قال هذه هذه عندي جاهز ما بلا يدخلوا جهنم هذا ما لدي عتي يعني قدو ويقوله دائم ايه هذه بلا قال, قال ما بال هذه قرينه قال وقد يظنها كريم له اي صابر قال له شيطانا فهو له في الدنيا قال نقيد له شيطان فهو له قرين وجاء ذحين قال ما ظهر يعني الشيء هذا ورجع الحين على ذيك اللي بيلعب عليك يعني ترو كيف القضية تروح كيف هو هو لكن الظاهر انه يعني يعني ذي قرين يعني الشاب ذي ذي المغوي الظاهر انه فيه لان برجع ذيل لنا كيف انه نباجي جدال وخصام ورجع يقول ربي ما عدا نافع لكم كلكم يعني كأن الله بينبهنا الآن لانه قد بينبهنا في كثير من الآيات. إن الشيطان حاقد على البشر وحاقد على آدم بالذات وعلى أبنائه وإنه يدوعد إنه بايق ويأبنائه ورجع يقول لنا ربي كيف إنك كنت تتبع الشيطان تتبعه وترضاه وترضى له وتعصي هذه إجمال الله عدولة واضح العداوة وتعصي ربي هذه يبين عم عليك بكل النعمة ورجع واش قال ورجع بيجي يوم القيامة ورجع يجي الشيطان يقول هذا إزاي عمل يذي قد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد هنا رجع يقول الله القيا فللملكان ها عتيد عتيد ما يوه قال حاضر يعني حاضر فليه جاهل قال القيا في جهنم كل كافر عني رجع يقول الله قل للملكان يعني فيقول الله القيا في جهنم كل في جهنم كل كافر يعني القه و... يعني ما عبش ايش ما عبش استثناءات ولا بأي استثناء هذا قد خالف وقد عصى خلاص خلاص حطهم القا في جهنم القيا في جهنم كل كفار كذلك كثير الكفر بالله عنيد ما يرضى يسمع كلام الله من منع الى الخير يمنع الخير اما انه يمنع الواجب عليه ما يعطي ولا يمنع الناس من اتباع الحد ولا يمنع من متابعه اهل الحد كلها هذا كله منع الخير هذه منع أنا المال ثم آخر حين يمنع الواجب على، وكذلك حين يمنع الناس من متابعة الخير، منع من الخير، هذه يمنع الناس كانوا متابعة رسول الله، ولا متابعة أهل الحق، ولا متابعة أهل الدين، كذلك، ويمنع الخير، وهذه سعى منع الدين في يعني في, في يعني في محاربة الدين، في الوضع يمنع الخير، جاء أي قال منع إلا الخير، معتدين يعني كأنه تعدى وتجاوز الحق معتدين من عامل الخير معتدل مريب يعني في في ريب ما بي معتدل يعني تعدل الحق مريب من نريبة معتدل مريب مريب يعني ما ما في ايمان بالله صد في شك في شك من الله ومن ما جاء به الله ومن ما اتاه الله ما بي رضى يصدق شيء منه قال دحين اذا هو كافر كافر ثابت كافر نعم في الاسياق في الكافر لكن ما ما من غيره يعني لو ما هو كافر يعني اذيه ما بنفع يعني ايش اذيه بيعصي بيعصي الله يعني بيكفر نعمه الله بيكفر نعمه الله وبيظلم وبيمنع الخير وبي... يعني الاذي في كل في هذه الصفات يقول الذي يعلم علم الله ولا عندك ما يعد نعم لكن قد يجي هو وقال له ادخلوا الذي يعلم الله اله الله ايش هذا المسياق ما هو صح اسياق بي في الكافر يعني لنا لحينه اذا الايه الايه السوره هي نزلت مكيه وبتكلم في دول قريش اهل مكه دي ما رضيت دي ما رضيت يامنوا بتحاول يعني تنبههم دول مش برجع يجي في في الاخره وكيف انه يعني الحين يموت وحين يبعث وحين يسوق وحين, وحين هذا يذكر لنا الله لان الكلام يتعلق بهم <تصفيق> لا هو في الوضع هو بيت بره لكن إذا الكلام هو في أهل مكة والمرادك الكفار أرضه لا نقول ما به مانع نع إنه يكون يستفيد من هذا دروس للناس يعني لأنه مثلا حين يقول لقد كنت في غفلة وكم ملك الم من المثلا في عسل ربي ما هو في غفلة في غفلة عن هذا برجع يقول لك كذا لقد كنت في غفلة عن هذا مرضي أنت فدك والله إنها باقية. لا هو لا قال الشيء. والله إله الله. قال قال قال الذي جعله من الله إلهًا آخر فارجيه في العذاب الشديد. إحنا قال برجع يتعدر يعني جرى قرينا هذا الشيطان جرى قرينا هو يسمعه ولا ويد يعني وي يعرف. ورجع يقول يا الله ذي هذي هذا اللي أطغى هذا الذي يعني هذا الذي جعلني انحرف هذا الذي اغواني هذا الذي يقول كذا بيجي يقول كذا ارجع حين لأن كما الشيطان ذي قرين له رجع يقول هذا يجاهد ورجع يقول الله قال يا الله, يا الله, يا الله هذا ذي قال برجع يقول له الشيطان قال قرينه وما قال في الكلام حذف يعني ان قال وراخي ان قال قال الذي علم الله, آخر. قال الله في العذاب الشديد الشيطان هذا ما لدي عتت برجع يا الله ما إن هذا ذي الحين يقول يا الله هذا ذي ابغاني الشيطان هنا ذكر جواب الشيطان ما عاد ذكر كلامه يعني كأن فقال يا الله هذا ابغاني قال قرينه ربنا ما أطغيته قال لا الشيطان ما ندي يعني هو صد ما له ذي الجملة ما هذه خلا يعني ما بلا بيجي في حاجة في نفسه وما بلا سبر هذا الشيطان قال, قال قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد ما نديه كان في ضلال وما يشتي حد ما بلا بيساعده أي سب له أي تسويل له أسول له أسويل الكلام وما صدق لا لكنه هذا ما يجعل الشيطان ما يجعلنا يقول يا حد ما مسجد ما رب يقوى هو ها يعني انت سالح انت ها انت ما ترى هند ما صدقنا ما يا ما عطى هو شيطان ولا هو لا هو هو لا الظاهر عليه لا ما قال ما قال لأنه لو بس كلامه بده يحضر ويجي وقال ورجع. هو كان, كان في الكلام وقال يا ربي هذا اغاني قال ترى انه كذا اذا مراده ما ادري قولت الفلان كذا قال كذا ما بتقول يرد قلت الفلان كذا قال لي كذا فقال الحين يقول بدون يعني دل قال, هذا قال, الشيطان قال هذا قال ما لدي عفيد ورجع قال الله القيا جهنم هذا الكافر ورجع قال يا الله ما هذا فقال ال هذا الكافر يا رب اطغاني هذا القرين هذا الشيطان اطغاني ورجع قال قال قرينه جواب عليه قال قرينه ربنا ما أطقيته ولكن كان في ضلال البعيد ما يشتغل حق ولا يشتغل حق بعيد عن الحق فرجعش ما بيصدق بأي عذر أي واحد يقول لك كذها عرض بياتبعها يشتغل الإنسان مخير وما بالله الشيطان بيجي, يعني بيجي يقف في نفس الحاجة وجاء الشيطان عادي يصبرها له يصبر إما طريقة كذا ولا طريقه كذا وهاب له قال ما صدق ولا في الواقع لو يعني يحكم نفسه وينظر فيه يتأمل بعقله النبي إيش ما مفعل هذا الفعل. ما يعني خصوصا بعد التحذيرات دي بتيو وبعد ما جاء به إيش أفسد قال إيش قال قال قرينه ربنا ما أطغيت ولكن كان فيه ضلال بعيد قال لا تختصموا زاح كيف قال لا تختصموا يعني كباهم جايرة مع الله ما قب ذكر إذا هذا ذي بدل أنا ألم بالكلام محوش يعني حين قال الله البيه قال يا الله هذا ذي أطغاني قال, قال قال إنه ربنا ما أطغيت لا ما ليه حاجة قال برجعي يجاوبه هكذا ورجعي يجاوب ربي يقول قال لا تختصم يعني قال الله لا ولا لدي لا أتجوز الحين شاجروا عندي وقد قدمت إليكم بالوعد قد قدمت لكم في الدنيا وتهددتكم خلاص ما عده نافع لا تقول كلكم أعني كلكم هالكين كلكم في جهنم ما هو نافع لا حين قلناك أطغينته وأنت ما هو نافع قد قاله لا تحتصموا لديا وقد قدمتوا إليكم بالوعيد ما يبدل القول لديا أنا قد قلت لكم النبي ينكر الأنبياء يدخل جهنم والنبي ينكر الأنبياء يدخل جهنم والنبي يكفر يدخل جهنم فلا يمكن يتغير قوله هذا ينتبه واحد بيرجع يعني ما قال حين يقول الله أنه يدخل العاصي جهنم خلاص ما عاد الساب يتغير بيرجع يقول ما يبدل القول لديا ما عاد يفعل ذاكد قد قلت لهم أذيك على كذا أذي أصي أذي يكفر أذي يسوي كذا ما يخرج هنا. أنت قلت فعلت ك... خلاص في جهنم ما يمكن لا تحاولوا ولا تتخاصموا ولا تتشاجر ولا تناقش. قال لا تختصموا لديا وقد قدمت اليكم بالوعد ما يبدلوا القول لديا خلاص يعني وما أنا بقول قدم قلنا رحمه قد قدمت اليكم بالوعد وين حين قدمه في الدنيا هذا خبرنا بلعيد حددنا في الدنيا حذرنا من العاصي. قال قال ما يبدل قال ما يمكن يبدل قال ما يبدل القول الذي لديه... ما عرف ما الله ما يمكن يبدل كلامه وما أنا بظلام من العباد ولا انا ظالم احد يعني أنتم تستحقوا تشتحبكم... ولا يمكن أظلم أحد هنا قد قالوا بعضهم كلمه ظلام يعني ايه كثير الظلم يقول انا ما ما هو سبب ظلام وظلم... ظلام كثير الظلم بعض الناس يقول ما يعني يقول الله ما أنا بظلم يعني مناه كثير الظلم يعني ما قال لذلك قال لا قال الزمخشري جاء لها نكتة قال قال أنا يعني كأن الله بيقول لو أظلم الإنسان فقد أن أظلم لأنه ضعيف إلى أبعد الحدد وأنا قوي فاني أظلم أي ظلم يعتبر فقد أن أظلم إيه فقد أن أظلم يعني ما أنا يعني ما أنا يعني ما أنا ظالم له بيجي لإني إذا أرمته بيجي كدأ أظلم إذن هذا كلام جميل جدا ونكته أراه يعني. يعني ما يمكن أظلمه لإني إذا أظلمت كدأ أظلم حين جهو بائف إلى بعد الحدود وأنا قول وأظلمه فكدأ أظلم في شيء إنه بعيد يعني ما يمكن يحصل أي ظلم لأن أي ظلم يعتبر كدو يعني ظلم كبير فقال ما أنا إيه بظلام للعبيد وما أنا بظلام للعبيد يوم يقول لي جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد سرعة يعني ما يمكن أضل مع أحد وديك عادبه بحسب عمله وقد بيننا كلام سابق ولا يمكن يتغير وكل ما هيد يتبر نفسه بل عكس بل ما يمكن يكون ظل، حين يقول لواحد إنه إذا عفاية وإذا يتبرون كذا يدخل جنم ورجع يمتزم ويطول عمره ورجع يجي يدخل الناس بأعصوه ذا ولا يدخلهم بجنم وقال له بيقول كذا ما عاد عدل بين الناس يعني ما همن العداله يعني هو يعني خلاف الوعد وخلاف الكلام وعدم المساواة بين يعني في الجزا ما باجد ظلم حين لا يعفي عن المجرمين وهذا مثل المتقين سواء باجد ظلم اذا انت اذا وصلت هنا فانت تستحق هذا المقام ولا في أي ظلم يعني قال وما أنا بظالم للعبيد يوم يقولوا ايها النعيم تلئتي وتقولها من جديد كثير من رجع اي ناس كثير في جهنم وجهنم يعني تمثل تز تزدحم وكل ما زدحمت بتقول يلا ع عشاق قابله إن في الواقع أصحاب جهنم بيجم يعني بي ما يكون الإنسان بصير كيف كما الإنسان متضايق مشي ما عد كذلشي كما بحما حما شديد ما عد كذلها حد يربز فيه ولا ولا يقول عنده بي بيهمه كمروا بين الناس التجمعات ولا اذا بحر شديد ولا خاكي خنقوا به حر إلى بعد الحدود وروائح منتنها إلى بعد الحدود ورجع يقول برجع يركهم برجع يهم تراهم واحد فوق واحد مزههم ما بلاء يعني بيم في حر تحتر الأرض مدري كم ويراقموهم يعني يعني عزب بالله ما أكذ منه وكأنها قدم ثلاثة الحفرة ورجع بيقولوا لم ثلاثة كأس لا خلنا المزيد إذا أتم يعني هذا قابلها لذيها مهما كان يعني لو جاء فيها كان ما جاء فكان يجي فيها كثير من الناس يتعذبوا ومع ذلك يزدحموا فيها الزحام جديد ومع ذلك حد تقبل يعني كأنها مع ذا يعني لو يتراها كان مع ذا واسع شيء نا يا الله ايه لا كان يخيل في الوضع ما بشي كلام ما بشي انها قالها ولا او انها قالت لكن كان بيخير لنا الله كيف الموضف يعني تخيل هنا الحين قال قدام ثلاث يعني تبتراها قدام ثلاث ورجع عبا يوب ناس يضغطوا كانت تقول هل من مدير لا زيدوا يلا يضغطوهم يضغطو انا يتشوق غير التشوق يعني عبا يزيدوا زحام في زحام في زحم يعني تكون معبه وثاق يجيوا بالسي ما عندهم ما عندهم يمكن يروح حد ومان قالوا لا يلا اركبوا بعد يمتلي وقالوا زيدوا كل ما زادوا زاد الضيق وزاد العذاب وزاد الشده كان هكذا بتقول كل ما يعني هرم خلاص يعني كان قديمه لانا قالت خل من ما يعني كم ما بدهم يتعمل ليه ما ما ما صار هنا ما يجاب بيخيل الموقف انها قدام قدام بس يعني يعني ويدحشوهم يلا وما عد إيش وما عد يلا تزيد ويزيد ويزاده قلت يعني المكان فوق في فوق باكته يعني إن باجوا يشده ما أبعد منها يوم أنا أقول لهن أن وتقول هل من مزيد فتيل الجنة هذا بالنسبة للجنة وأزلي فتيل الجنة للمستأجدين لكن المستأجدين ارجع ربي يقرب ما يخليهم يروحون لمعنها وأزلي فتيل الجنة للمستأجدين وأزلي فتيل الجنة يعني يقربه قربة أزلفة قربة ولا يقال أزلفة للتجريب الإذلاه هو يعني في خير يعني ان يقول لك كذا يعني أبلغ شيء في, في خير حاجة في من لك أزلفة الجنة يعني قربة لهم خير كثير هذا معنى اذلف الإذلاه يعني اللي بيقولوا إلى الله يعني إنهم إلى الله وين في خير ها قال أزلفة الجنة للمتقين يعني هذا رب يسوقهم إلى جهنم وذا قال الجنه فكره بلام لا هي تعب يروح على الجنه ادرفت الجنه للمتقين غير بعيد قالوا غير بعيد حال ويتاكد ادرفت يعني يعني هي تقول هو قريب غير بعيد ما بيقولوا هذا غير بعيد بتاكد ادرفت غيره حال مؤكده ادرفت حال كانها غير بعيد يعني بمعنى ادرفت يعني قريبه قربت غير بعيده باكد القرب يعني هل تؤكده قرب الجنة منهم؟ ما شيء قرب الحقيقي؟ ما شيء قرب الحقيقي؟ يجيبها الله لما عندهم مهما سألت أنهم يروها مثلا؟ لا، يجيبها الله لما عندهم وأذلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون رجعي يقول للمتقين هذا ما توعدون أذي وعدناكم الخير الذي وعدناكم لكل أواب حفيظ أذي يكسر من الرجوع إلى الله لكل أواب حفيظ بيحفظه يعني بحافظ على ما به الله ما جاء به الله هذا هذا هذا جدالكم هذا ما تعدون لكل أواب كل من كان كثير الرجاء إلى الله وهذا يعني الذي يعني على الإنسان يرجع إلى الله يعني رايز الواحد بعض المرات إيش الشيطان يضحك على واحد في معصية ويرجع يشوف منها ورحث على الشيطان في نفس المعصيه ورجع البعض بيقولها ما عاد يتعب خلاص قد لعبها إذا قد تاب ورجع على الشيطان زاد عليه وعصاء ثالث مرة وتاب وقال زاد على الشيطان وعصاء ثالث مرة بعض بيقولها خلاص قد ايش ما عاد تصرح ذات التوبة ما عبلها لعبها قد ايش كان خلينا كيفو بس كان هذا من الشيطان والله بيقول لا كثير من التوبة السهر تاب حديث ان لا يعني لا تزال تتوب إلى الله حتى يعني يقنع الشيطان وإيأس منه وتكتب ايش من التائبين طبعا التوبة هو الصدق حينجي نتعلم حجم صدق ما هو أنك توب لما غد ولا لما بعده ولا ما إيه يعني ما موقف معين وإيه خلاص ما هي ما هي توبة حينجي بالتوبة لكن لا لكن يأثر الإنسان يعني يكسر الإنسان من التوبة يكسر الإنسان من التوبة وارجوع إلى الله هذا قال حد حين يقول لي كل أوابن يعني كثير الرجوع الأوب الرجوع كل أوابن يعني كثير الرجوع إلى الله حفيظ يعني حافظ عليه على ما جاء به الله من خير الرحمن بالغيب قال أذيع خير الرحمن بالغيب هم بي أكثر في السن بيقولوا يا الرحمن في الدنيا ما قدر العذاب هو غيب يعني ما يعني بيخ بيخشى عذاب الله ما قدره هذا مدة المؤمنين لكن الإمام الهادي في السراء تصير والناس بجدا. قال خشيب الرحمن بالغيب الغيب هو غائب عن الناس. يعني خشية لله بس هو غائب عن الناس. من خشيب الرحمن بالغيب يعني وهو غائب عن أعين الناس. أذي بيمك كل الله فد. ما هو لجل الناس. ها هذا في الجنة قال له لكل أوابن حفظ من خشيب الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب يعني جاء إلى الله من هذا يجي الإنسان إلى الله عند الموت يعني ويموت وقلبه منيب وراجع الى الله وقلبه تائب هذه بيرجع هذه بموت يصادفها الموت تائب الى الله واه يعني اه وراجع الى إل... إل... إل الله مستجيب هذا بقلبه بيت جير جن وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام باقول ادخلوها بسلام يعني يعني أنتم يعني لا تقلقوا من اي شيء انتم سالمين ما هو جاي لكم اي مكروه ما أقول لكم أي مكروه ولا أقول لكم أي نقص. إيش؟ هو متى وجد الأم؟ بقول لهم إيش؟ لا لا يعني انه هلا يفهم كين؟ لا بلا احيانا في ذلحينة. يعني كان احنا قت عودنا إنه ما بيصبغ يلوا أحد نعمه لا و لا و يذل واحد عليها. ما هو كل ما جال واحد نعمة كبيرة جاء خايف عليها. نجالة ما كتير جاهو ذل. ونجالة ولاد يعني مثلا بخيرين وكذا ولا. ولا يعني مناظر جاو ذلك عليهم وانجالك كذا يعني دي خاف الإنسان لأنه ما في الدنيا ما بتتم لوحد أبراحه ويعني حتى أصبح كان قلت طبيعة الإنسان ما يدارب نشي وكل ما كان الشيء عظيم كل ما خاف الإنسان على فالهم ما يعني باجي شيء عظيمة جدا إلى بعض الحدود ويضمنوا ودخلوها بسلام يعني ما عليكم أي مكروف نذب نحمى ها باستفسير ثاني ادخلوها بسلام يعني وانتو وعليكم السلام يعني مسلما عليكم وانتو يعني الملائكة تسلم عليكم وترحبكم وتهلل بكم يعني, يعني ايش ان الملائكة تسلم عليكم بعضهم فالترعب هذا وادخلوها بسلام ذلك يوم حلل هذا يعني يوم الخلود يعني بقى فيه في هذا الشيء ويقعد لكم دائما لا تخافوا انه بينقطع وراء هذا النعيم وهذا يعني هذه الراحة وهذه السعادة بس بتخلده فيها يعني ادروا من الآن بخبروا لك من حين تدخل لين الإنسان يعني لين تكمل الراحة لقي تكمل الراحة يقولوا له من حين تدخل بس بقول ليه تسمع دائما ولا هم قف عليها أي نطق يعني بالعكس الكافر حين يدخل يقول ما عندك خارج لا يجمل بس يتخلد وهذا أكبر يعني ايه يعني سماه يوم <تصفيق> يعني ذا ذي اهليوم قال اليوم ذي تقدر تخلد هذه تدري انك با فيه يعني هذا اليوم ذي با تدري فيه انك يعني ايش با فيه دائم يعني با تدري وياه هذه با تعرف انك خالد فيه يعني تدري فيه انك با تتخلد لهم ما يشاءون فيها با يجلك اي حاجه با يجلك شيء يرغبوا فيه مهما كان وعد لدينا مدين عبها أشياء ما بي يعني ما بتخدرت على قلوبهم عبها أشياء بيحصلوا عليها ما بتخدرت على قلوبهم ولا بتفكروا فيها هي يعني أي يعني للذات عجيبة ما بتفكروا فيها إذا كل ما يتمناه الإنسان بيحصل عليه وجيل زيادة أشياء ما بتتخيلها لهم ما شاون فيها ولا دينامزيد إلى هنا. أعوذ بالله من الشيطان الضجين بسم الله الرحمن الرحيم وصلنا في سورة قاف آية ستة وثلاثين، ذرافل صبحة خمسينئة وعشرين قرأنا الآيات الآن تفسيرها. قال الله تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قبلهم أشد منهم بطشع فنكبوا في البلاد هل من محس هنا تكلم الله يعني عندما كان النبي صلى الله عليه وآله يدعو أهل مكة إلى الإيمان ويعظهم وبينهم الأدلة بدأ يخبرهم بما يعني في شيء. من اللهك من التحذير في فعادة الله. بيبدأ بالأدلة ويرجع في الأخير يجيء إيه تهديد للناس إذا ما إذا لم يرد إذا فقال الله كم أهلكنا قبلهم من قرن فهم أشد منهم بطشا يعني كم من كم يعني كم من قرن أهلكناه ونا كم قال للتأكيد يعني قرون كثيرة يعني أجيال أجيال كثيرة وضما كثيرة أهلكناها. هم يعني أهلتناهم يعني كانوا عجنا عجوبة وهم هم أشد منهم كانوا أشد منها علاء من المكة في البكشة في القوة، يعني أما هؤلاء في يعني يفهم إيش إذا هم علاء علاء أضعف من السابقين ما يستطيعون إيش يعني يا أخي يعني يم يمنعون عذاب الله أو إيش يتهربون عذاب الله أو يقاوموا، وكما أهلتنا قبلهم من قبلنهم أشد منهم بطيء بطيء يعني الفعل والفجر والقوة فنجبوا يعني أهلكنا كثير من الأمم السابقة ومن القرون السابقة فنجبوا في البلاد هل من المحيص أهلكناهم فنجبوا يعني فبحثوا هل من المحيص التنجد قال نجب بيقولوا هل يجبوا عن البترول ولا يعني يبحثوا فنجبوا يعني بحثوا عن طرق للخلاص ما لجيوا أي طريقة يعني, يعني ما إن إحنا إذا اذا حكمنا عليهم بالهلاك ما إنهم لن يجدوا اي مفر ولا منغيش يعني لا لا يستطيعون الهروب من عذابنا فبداوا فالبقوا يعني كلمه على كنا ما يعني إيش كثير من الامم السابقه احرقناهم يعني حكمنا بهلاكهم او بدانا بهلاكهم فنقبوا يعني بحثوا عن طرق الخلاص فين قال في البلاد يعني في كل مكان هل من محيط هل من يعني شيء يحيطون عنه يعني يحيطون عن العذاب يختبوا لا يربوا من العذاب بسم الله الهلاك يعني وقترم يعني كان لما بدأ الله يهلاك ولا لما حكم الله بهلاك هم ومشعروا به حاولوا الهرب بكل وزيئة ما استطاعوا إن في ذلك لذكرى لمن كان له جد كان هذا هذا في ذكر وتذكير لمن كان لعجل أي واحد مع عجل المفروض الذكر فكأن هؤلاء ذي ما الذكروا ما معهمهم ما معهم يعني كانهم ليس لهم يعني كان ما معهم عقوب يقول هذا في ذكرى تذكير لاي واحد من حاجه القلبناه مراد به العقل لأنه بيقولوا مكان القلب وقد يسمى شيء مكان العقل يعني القلب هو مكان وقد يسمى يعني يسمى العقل يسمى الشيء قلب مكان يعبر بالقلوب ويريد بها قال ان في ذلك لمن كان له قلب او قال اي واحد ما يعني اي واحد ما عدم يستعمله بقى يتذكر يستني من هذا الذكرى او القى السمع وهو شهيد او القى السمع يعني استمع استمع واصغى يقول القى السمع يعني استمع باصغاء وهم وهو شهيد او القى السمع وهو شهيد يعني قال وهو معناه شهيد يعني حاضر لكن يعني حاضر هنا يعني كانه يحضر ذهنه بيستمع ويصغي ويحضر ذهنه حاضر الذه بيقولوا الاشياء شاه شاه شاه ده يعني حاضر هذا كله بيقولوا شهيدان بمعنى حاضر احنا شهيد يعني حاضر يعني حاضر قال الامام الهادي يعني حاضر بقلبه يعني بايش هذه بيلقى السام علي بيصغي ويستمع ويركز ويحضر قلبه في ايش في يعني في الكلام ما هو حاضر بجسمه بفكته بس بل يحضر هاي قلبه هذا علي بيذكر وغيره هو ربما تكون اول ابن عن الله احيانا تاتي مع الوقت ان الجماعه ابن صولي ديما وهو شهيد يعني الظاهر ما اللي يعني ما الله لا ذكرها ولا ذكرها الجنشري ولا ذكرها في ولا في ولا ذكرها الله مع... كان يعني عدل ديالة. من أي عقل المعرفة، أي عقل أي عقل يكفي ما بلاك أنه في إذا يبحث عقل ويستمع ويستمع وأيش يركض هذا يعني الوراق كلها إذا أي واحد مع عقل ويستمع ويركز بلا في الكلام هذا بي يزاهد بي بيؤمن وبيتذكر ويتعلم من هذا ويؤمن بالله ما هو إنتقال من الأعلى إلى الأدنى يعني إيش مع عقلك ولا حتى يصقيم أقل شيء ب... لو يصقيم بقى... لا لا يعني... لو يصقيم لو يصقيم ب... بأذنى... لو يسمح نفسه مم. أن يصقيم ما ما قال ولكن السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما من اللغة. يعني بسم الله خلقنا يعني هذي بيستنكر البعض كيف من الله ما هو قادر كيف من الله قال قيدنا وضحنا ترى وقولوا ضحنا في الأرض ورجع يزيدنا قال ولا قد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما ما في ستة أيام يعني قادرين على إش عادسكم وقادرين على إجابةكم وقادرين على يعني إش على ما وعدنا أو سووا عدنا به هنا قال خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام هذا قالوا كذا خلق الله الأرض يعني السماوات والأرض ستة أيام، وما مسنا من, من اللغب. احنا قالوا ما ما مسنا يعني حين خلقناها ما جاء جابنا أي تعب، ولا نصبنا أي تعب. إيشي إن الله قادر يعني سهل عليه، والأمر ما صعب. اللغب هو التعب. بيقولوا يعني حتى في لهجه إن الله لهجه على بيقولوا الغب كم تعب؟ كم طلعوا الله بيقولوا الغب. قال، عندنا نقول الغب، ها وبيع دارهم يشريقهم دينهم بيقولوا الغب، فش يعني الغب يعني تعب، قال خلق السماوات، قال أي والارض في ستة أيام وما ما تعبنا ولا، ليش قال الله، قل اليهود جابوا لما قاله يعني شنيعة، بسبب رواه قالوا إن الله خلق السماوات في ستة أيام بدأ من يوم الأحد وكمل يوم الجمعة. ويوم يوم قال نسام قال نسام راح قال حتى بعض الوقت راح يتسلقي على الكرسي ويتمدد كذلك ينزم يعني, يعني نتعب يعني ايه نتعب راح ينزم استراح قالوا بعد ما خلق السماء والسراح في يوم السابق قالوا يوم السبت راح فهذا القول يعني, يعني في الشناعة الكبيرة يعني انهم جعل الله مثل المخلوقين جعلوا مثل جسموا وجعلوا هاذي يعني بحل هذا التعب وجعلوا فيه حي فالله سبحانه وتعالى جاء ج أجاب عليهم قال وما مسنا من اللغب يعني أي لغب أي تعب ولا يعني ولا واحد في الأرض يقول من اللغب ما مسنا أي لغب نعم من عدد فيدي يعني زيادة تعني نعم تأكيد بالنا في واحد يعني إنه ما يعني ما أي لغوب أي ما بي ما يعني هو صح قد ما مشان في التعميم لكن عافيه زيادة في تاكيد هذا المعنى يعني لا الله تراه والله بعض قال جدي اريد الله ان يعلم الناس ان في رتبه نبيه موه يعلم الناس التأنيق قال أبو هنا بقي معنا قال فصبر إحنا إلا بالنسبة لهذه المجاله يقولون الله تعب والنحج استراح خرج كرسي يعني إنهم بجسمه فيمتجز فيمتجزهم ال اليهود كان جسمه يعني إلى حد غريب كان في فرق في اليهود بيقولوهم يعني في حين يقول الحمد لله وفرق بيقال لها مثل ما نقول عندنا مجبرة يعني فرق بتقول إن الله هذه بيجبر الناس على إن هذه بخرج أفعال الناس إن الله هذه بيجبر ملاك عالم <تصفيق> فرق من اليهود وفرق أيضا بتقول وفرق بتقول نذه من عن ذلك بتقول عدل وفرق هي نفس اليهود الجديد بيقولوا يا عبوبي ويا ولسطوري عبو ويا ودريش يعني بيستغرب واحد حين يرى الفرق هذه جاءت في الآش اليهود الجديد الحين ما فليش في فيدي الريشنا أدي بنزله الله بهناسي بنزله الله وناسي الجسم أبه مجسمه ونعي ويعني اليهود كذا ومجبه نعم حتى يعني أيها الزاد تذكر كان في كتاب ذكر فيها الأديان حقت الي اليهود الله بيذكر أجسام يعني فاعلات فيها الله بيذكر أجسامهم من جه يعبدوا ويونصروا وكذا يعني فرقه بالتن بالنسبة لأفعال أفعال الناثر إلى الله وفرقه يعني بنزله الله من ذلك وأيضا فرقه بالتنسبة يعني شبها الله وفرقة بتنزلها الله ورجع جيت الله هي على أشهر الفرق يعني هذه موجودة عندنا في الإسلام. يعني ذكر الحديث نتحدثنا حذو بني إسرائيل حذو الجد عجيب جدا. يعني أنهم برجع سوا مثله. هذا التشبيه والتجسيد والبيض هذا في الواقع هم فعلوا مثل ماي اللي بيفعلوها الآن في الإسلام هم بيفعلوا مثل ما فعلهم. فالله سبحانه وتعالى نعرض على اليهود قال ما السنة من باللغو. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ربما فاصبر على ما يقولون على ما يقول لهم لأن هذا ما قالتهم يعني أدعجتين جدا حين إنك تصوي بالله وحين يستهتروا يستهتروا فقال الله اصبر يعني خلاص ما يعني ما عليك تجبرهم ولا نشيها تبلغهم فقط فاصبر على ما يقولون هذا احتمال إذا قلنا ربطناها بهذا السياق والاحتمال آخر على ما يقول المشركين يعني من نفسه إيه من نفيه قدرة الله على البعث. هذه قالوا كيف أنا الله نبا أنبي بعثنا يعني ما بشي بعد. هذه بينكر البعث بينكر الرسالة وقولوا كيف النبي سل واحد منهم؟ ها قال اصبر على ما يقولون إذا كان نقال إذا لم يتنعوه قلت بدلهم كل الأشي كل ال كل الطرق كل يعني العدل الله لهم خلاص اصبر على ما يقولون ورجع إلى إيش إلى ذكر الله. يعني قمت أنت قمت ما عليك في الجأ إلى ذكر الله قال فصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قال في إلى التسبيح التسبيح هنا به بعضهم يفسره بالتسبيح بأنه مراد الصلاة لأن الصلاة يعني كلمة تسبيح وهذا رواه يابون عن الإمام زاد قبل, قبل طلوع الشمس وفسروها بأيه الركعة السنة الفجر و. إيه قالوا قبل الغروب تدري ساعات هذه قبل الغروب؟ ليه طلع الشمس ما جيه صلاة الفجر؟ إلا بعض قالوا صلاة الفجر و قال صلاة الفجر. قبل الغروب إلا بعض فسرها بالصلاوات. قبل الغروب فسرها بالصبر والصبر. المهم <تصفيق> إنها قال يعني كان نحنا بنستفيدنا إن, إن الإنسان إذا حصل له مشكلة في أنه يلج إلى الصبر هذا أوله ويلج إلى الله انها فيها عون على المصائب اما ذكر الله ولا الصلاه كلها سواء فاستنى التسبيح بالتسبيح سبحان الله لانها يعني فعثر ان الانسان كن يسبح يعني سواء تسبيح يعني ذكر الله ولا ايش ولا صلوات كلها تنفع اثناء الضيق والشدة قال فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه بار السجود هنا إدبار يعني يعني أيه السجود قلنا يأتي أحيانا بمعنى الصلاة لأن بعض من الصلاة سجود هو بعض من بمعنى الصلاة يعني هو إدبار السجود يعني وحين يعني وانتهى سجود ويعني وانتهى سجود يعني تعسر يعني بعدا تعسر وبو بعداك الصلاوات فلذا قال بحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله إن من قال سبحان الله والحمد لله ولا إلى إلا الله والله أكبر يعني يعني يكرر هذه بعد صلاوات بعد كل صلاة <تصفيق> لا كل واحدة قال فيه إن كل واحدة أيه حسنات إن الله يكتب له بكل واحدة منهم أيه حسنات من من عن أيه سيات وفي رواية عن إنه يعني ذي مروي عن امير المؤمنين ذي قال الفاطمة يعني أنها إن تذهب إلى أيه ابيها وتطلب منه أنها ي يذهب من يساعدها والحديث أذكر العجين في يدها والعجل والحطاب وما معنا شيء يأكلوه ورجع روح تشكي إلى رسول الله ورجع قال لها قال لها على التسبيح برواية دلها على التسبيح وأن تقول سبحان الله قال أن تسبح الله يعني أفضل من ذلك كل قال أن تسبح الله 33% وتحمد الله 33% وتكبر الله 34% جايم يا قال وفيها ألف حسنة يعني بهذه المئة على مئة حسنة على ألف حسنة. يعني هذه مئة وجيل يعني مئة. حتى أن أمير المؤمنين قال ما من حين حصل هذا وقال رسول الله ما ترك التسبيح بعد كل صراحة. قالوا في صفين صفين يعني الناس المعارك على زمان أيام وبتار وصل قال مو في صفين قال يعني ولا في ما تعرفها كان بيكتب إيه بعد كل فرق ها. قال ومن الليل فسبح وإدبار السجود إذا إدبار يعني يعني انتهاء السجود يعني انتهاء فراس السجود معناه فراغ وانتهاء انتهاء يعني وبعد الفراغ واستمع يوم ينادي المنادي من من مكان جليس يوم يسمعون الصيحة بالحق يعني كأنه ما قالوا يعني مستمع، يعني كأنه انتظر سبح وانتظر لما يجي يوم القيامة هو دي بالجعي يمتع فيه يعني مثل ما يجي مر في آيات كثيرة هذا قال عن ينظرون إلا أن تأتي يوم الساعة ما عاد هنا مبين إلا الناس تقوم القيامة يجي لهم يؤمنوا بعد ما تراتوا يعطوا يبين لهم كل الآيات وكل الأدلة بشكل واضح ولا يرغب وقال إذن هل ينظرون ما أحد يعني كانوا معي يشترك لم تساعدوا يصدروا وقال هذا قال واستمع يعني خرفت انتظر رأيه على ماء جمال قيامة ويأذبها ايه كأنه يأذبها تأثر بهم يعني ما عدا نبع فيهم شيء كان هذا واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يعني حين اتعيش يجي المنادي نادي من مكان قريب يعني يسمعه كل الناس كل نبي ينادي من كل واحد من عنده يعني وهذا طبعا في الناس في القبور، فجاء ذي رجع يجي نداء إلى الناس، يعني بيجي يبعث الله ليش؟ بيجي يبعث الله الأرواح، يعني يرد الأرواح يفحص الأرواح في ليش؟ في الصور أو في العيادات وينادي منادي الناس اللي ره يوم يسمعه وخرجوا كلهم من القبور، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يعني أفسد كلهم من مكان قريب يعني كل واحد اسمه أفسد واحد كلنا عندنا. هذا النداء وين يستمر؟ يعني ي يوم رجع. يوم يع ما بلاء كان يقول بيقول خلاص أنت ما عد يعني أديت كل الذي عليه يا رسول الله يا محمد فعلت كل ما عليه. ما بلاء صبر وسبحه وكره الله وعبد الله لما أي؟ يوم يوم رجع ما هو برجع. برجع يروح. يوم ينادي المنادي من مكان قريب يعني يقولنا رف معنا من مكان قريب يعني يسمعه كلهم كل واحد يسمع كأنه صوت عنده. يوم يسمعون الصيحة تبي الحد هي يسمعون قال الصيحة يعني إن وهي الدعاء لن إلى الـ إلى أي إلى الـ إلى التجمع إلى الحجم ذلك يوم الخروج هذا وحين بيقول يوم الخروج يوم يخرج الناس بناجم قبورهم فإذا قال إننا نحي ونموت وإلى هنا المسير قال إحنا نبي بنحي وإحنا نبي بنموت ما يعني كلمة بالحد يعني يسمعون الصيحة بالحق؟ يعني كأن يعني إما إذا وهم إلى الحق إلا الشيء آيه التابت إلى الوعدة وهو الأش إنهم يحبروا للآهل للإستاب والجزاء فهو ذا الحق إستاب الحقيقي إيه يحبروا للآهل للإستاب والجزاء ما هي بي أنفرق ها؟ هذه أنفرق نعم بالوعد قال ذلك يوم الخروج قال هذا متى يكون في أين خرج الناس من قبورهم؟ نحن نحيي ونموت وإلىنا المصير. قال إحنا نحن نحيي. نحن الذين نحيي ونحن الذين نموت وإلى وإلىنا المصير. إلينا يوم التشجق الأربعة لهم ثراءا. هذا يوم الخروج يوم الأرض يسقى. يعني بتقول تتفلعوا وخرجوا ايش خرجوا واحد كل واحد من قبرة هذا قال يوم تتشككوا الارض عنهم صراعاً بتتشكك عنهم وخرجوا منها يعني بسرعة تتشكك عنهم كل بسرعة وخرجوا منها وكأنهم بيجروا يسيروا كلهم الى مكان واحد وهو المكان الذي اراد الله عنه حاسبهم مسرعين يعني؟ مسرعين صراعاً يعني مسرعين اشتار عندهم عندهم يعني يعني اللي داخلها داخلها فيهم مدفونين. تشكك عنها يعني بقول كذا وخرجوا منها. يعني كان بيخرج واحد من بين الطراب بي بيقول يسكر المكان الحين يجون. يعني بيشتغل مكانه وكل واحد. الحين يجون واحد من القبر. بيجون بيرى الأرض كذا بيسكر مكانها يعني الطراب بيقول إن ذا. فذروا كذا وخرجوا من الأرض. قالها الحين جاء بسرعة. بتشكك عنهم ايش مسرعين. يعني بسرعة وش ويخرجوا أيها الحشر قال حشب حشب. قال ذلك حشر علينا هذا حشر شكوا قال أرض خروجه وهذا علينا قال ما هذا حشر يعني حشر معنا الجمل جمع لا لا شراء يعني هم قال عنهم يعني حلف المصريين شكوا عنهم حلف المصريين قال قال ذلك حشر علينا يتر هذا حشر يعني أنه جمع الناس يصير علينا علينا يعني ما يصير يثير علينا ما هصعد كل البشر بسرعة ما بلا بشكل هذا خرجوا كلهم اتبعوا يعني في رحلة ذلك حشر علينا يتر نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار قال إحنا عالمين بكلامهم وبتعنتهم و ما عليك منهم يعني في ذا وعد الهم حنا قالوا مش بيقولوا ما الحاشر المعاركهم وانت من الله يعني ما ادري عليهم بجبر ما, انت ما ما طلبنا منك انك تجبرهم يؤمنوا يقول انك ايش تتحسر وتحين ما يؤمنوا ما طلبنا لا تبلغ بقى خلاص قمت ما عليك يعني قلنا كان النبي بيتعب لا يجبرهم في سابعين ما يؤمن يعني الا نبي من قال يجيب بقى قال لك لقد قلنا نفسها, يعني نفسها من أحدهم عليهم قالوا ما قلنا لك تجبرهم ولا ما أنت عليهم بجبار يعني ما أمرناك أن تجبرهم على هذا ولا أنت إيه ما بالله قلنا إيه المطلوب منك أن تبلغهم فقط ليش عبر بجبار ربما يعني يعني ما قد ندرح هنا قوي جار و يعني لك سلطة عليهم بهذه النتائج تستطيع تجبرهم ما حطيناك لهذا المقام فذكر بالقرآن إذا ما المراد إلا تنفير فذكر بالقرآن ما يخاف واحد. ذكر بالقرآن بما فيه ذكر أذى خاف وعيدي من يخاف وعيدي من يخاف الأيش اليوم الآخر هذا اللي بين أما غيره ما هو نابع فيه تذكر بسم الله الرحمن الرحيم سورة الداريات بسم الله الرحمن الرحيم